أسامن للمعاني الصحيحة ههي أسامنة للمعاني الصحيحة أو موضوعة للأعام كيف من الفاسدة فقال أبدا من تقديمي فقال أولى امتدام عن الحقيقة الشرعية المطنس يعقد هذا البحث على ضوء البحث حاكمه هذا السؤال عبادات والفاظ المعاملة الفاظ العبادات فامو الاخر والفاظ المعاملة ضيق الاخر الفاظ العبادات والمعالمة وضعها الشارع هل وضعها صحيحة فقط يعني ماذا صحيح يعني كان من اجرائك ثلاث المحتوية ثلاث اجزاء فقط او الصحيح والاعم الفاظ العبادات والمعاملات الفاضل العبادات والمعاملات تبعت للمعامقة اعبعت للاعم من الصحيح مثلا هذا المسار اذا هذا هنا عندكم المسار الى زيارة العتبات المطلة نزقنا الله واياكم الزيارة ان شاء الله اذا ذهب للزيارة ونذر قال كلما سمع ما تيقنت بوجود على قيد الحياة سترك كلما سمعت أتفدّي المر على فقير المسك على فقير المسك إذا نظر هذا خبرا عن يام. واحد مسافر يجي في لفون يقعد يقطع أو تأكث أو إلى آخره مالك أن ولبي يغلس على قيد الحياة كلما سمعت حسن النذر اتصدق ب مثلا بمئه ليره مرصلي فقيره خو بعد اسبوع من سفره الاب ان العبد لا دالحيه كيف مثلا احد الزوار اخبره بالخبر علي ان ياتي للناظر اول مره بعد خذ حمل 100 ليره الى ناظر جلب عليه علي السلام دخل الحرم خلال الحرم، فرأى شخصا يصلي تلك نقر الغراب مثلا نقر الغراب يخلط هنا أجزاء الصلاة هنا ثم دفع دفع إليني ماذا أعطاه هنا الآن نقول موضوع لمن؟ بأي معنى المعنى الصحيح يعني شو الصحيح أجزاء والشرائط الصلاة وان كانت ناقطة بعض اجزائها كما هذا يصدق الغراب يصلي ماذا تقول استون من إن ان الصلات موضوعه للصحيح فقط وهذا اقل برئ الدمه اولى ان قلنا للصحيح فقط فذنب وهذا لذنته لم تدرك وإن تصدر ثلاث موضوع للصحيحه في هائلة بس فما تقولون الفاظ تساغ المعاملات موضوعا للمعيحة فقط او موضوع لفاظ ومن الفاثدة أيضا ما تقول محل السؤال تضح تبني الإجابة لا بأس فحاصلها أن نقول أن في أن الألفاظ العبارة صحيحة للأعمام مختص بما اثبتت الحقيقة الشرعية فقط حتى لو كنا نقول لم تثبت عباره المعاملات متفر متفرع عن القول يتباطأ أو لا او لم يقل بها النزاع هنا في المسألة قولها لصاحب الكفاية للشيخ الانصاري وللمصنفين صاحب الكفاية يقول النزاع هنا في ان اسماء او الفاظ العبارات المعاملات مختص فقط اذا قلنا بثبوت الحد اما لو لم فالنزاع هنا لا يجري هنا متفرع على الدم كيف يقول صاحب الكتاب عندنا حقيقه شرعيه يعني ان الشارع اي النبي الاكرم هو اللاذعه صحيح وضع من اعانيها وضعها بالتصريح تعيينيا وضعها بالاستعمال فيكون القولة اذا كان النبي هو الذي وضع الالفاظ لمعاني يوجد النزاح هنا كيف نقول هكذا في النزاع نقول هكذا اذا وضع الالفاظ سواء او المعاملات نقول هذا بالسؤال الشارع هل, و... هل وضعها للمعاني الصحيحة فقط صحيحة فقط أول أعم تصوير مذاعون لوايد مرتان. صاحب النفع يقول متوقف على ثبوت الحقيقة الشرع يقول ثبوت الحقيقة الشرع يعني أن النبي هو الذي وضعه بالمعاني. مثلا وضع الأفعال المخصوصة وضع رق الصلالات الأخرى خبر إذا كان يصح مذهن كيف يا سحمة النبي حينما وضع الالفاظ سؤال النبي ها للمعاني الصحيح يعني كاملة الأجزاء والشرائط الذي وضع لك بالطلاف لأي فكانت صحيحة أو فاسدة واضح يقول المثل هذا كلام ماذا صاحب فقد جث الله نفسه يقول حقيقة الشرعيه فالنزاع لا يجري يمكن تصور النزاع ابد يقول له لا قول الثاني والمسمت معه ايضا شيخ قولا سواء قلنا بالشرعيه او لن نقول النزاع يجري على القولة كيف شيخ الانصاري او المسمة اما على ثبوت الحقيقة الشرعية قلت الله خيرا انت دينت اما اذا لم تثبت الحق كيف يجري النزاع يقول اذا لم تثبت الشرعية على زمان النبي لا أقل. عندما اننا من انفاء بالمعاني <تصفيق> لكن لا اقل شو استعملها في معانيها ويعتبر يعني نستعمل القلاة والصلاة المعروفة لكن استعمل على الاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم خل سواء كان استعماله اعمالا مجازيه او حقيقية لا فرق عندنا ولا مجاز ان كان مجاد بالاخص الصلاة لان نستعملها خمس مرات ايه ساعة استعملها الاصحاب متشرعة بعد زمان النبي هذا الاستعمال الحقيقي إذا على ذا فبعده حتما جمال استعمالا حقيقيا هيرا ونقل الأصحاب استعملوها نفس السؤال يأتي مرة ثانية حين نستعملها مجازا علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجنقل يأتي ونقل حينما الالفاظ ومعانيها حينما صلى الله عليه وآله وسلم ولم ومنورة استعملها فيه فقط استعمال النبي استعمالها في المعاني الحقيقية فقط الصحيحة فقط او لا استعمل يعني النبي شايف زيد كذا قام له صلاة صلاة امه سرد مصر الغراب اين قال له كذا صلاة او فقط لذا قال صلاة وعد حسين الصميس يقول سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعي النزاع يجري لم نقل بها النزاع الحقيقة شرعية عمال نقول الذي استعمال هنا اقل استعمال نزاعي مشهور في حياتي خد عد حياتي اصبحت ماذا حقيقية قطعان بعد الزوغة خد حينها نقول ان اصحاب حجز يسيرون على خطى النبي لا اقل لا اقل من مرتبه الامام الاقل فقال الاثم وحينما استخدم الاصحاب الصلاه في الصحيح هذا يمكن يستعمله ايضا كان فلعا فاستعمله النبي فتواله ايضا لان هؤلاء العصي سيتبعون استعمال النبي هنا لا يمكن استعمالها فقط او اتضح السؤال أطلع. البحث واضح فالمصنف يقول لا يجري على كل حال سواء انقلق الشرعيه او من نطل ولدي عصان المصنف يقول النزاع هنا لا يتوقف لا يتوقف على تنزاع كما قالنا صاحب الفصايا اتضح اتضح المقدمة الاولى انتهينا المقدمة الثانية <تصفيق> اللي قد بنا لا مطلق الصحابة المقصود. حتى نصلوا كما كانوا يصلي يعني مو كل شيء بدلوه يعني بعض الأشياء بدلوها الصلاة ما بدلوها الصلاة بقيت ما بدلوها بدلوه. مو كل شيء نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من من نسير؟ لا أنا ما اتكلم عن الروايات، اتكلم عن الأفعال، استخدامات خارجية. نعم. هو. بس أنا يمنعني هذا من الكلام، يمنعني هذا وإلا فرد كلام يرد لك بس هذا يمنع من الكلام في هذه الأمور. إن <تصفيق> شاء الله لا تكن الدرس نتكلم عن هذا. خواه هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية. قبل أن تقولوا صحيح وفاسد نسألكم سؤال. ما معنى الصحيح؟ أيها المصلف قلت أن الألفاظ موضوع على الصحيح. ما معنى الصحيح؟ شنو معنى الصحيح في نذاركم؟ الصحيح له معنى عند الفقهاء وله معنى عند المتكلمين. وله معنى عند الاصوليين والاصوليون ايضا اختلفوا مرتين اختلفوا مرتين مع بعضهم البعض في تعريف الصحيح واختلفوا ثانيا مع المتكلم والفقه في تعرف الصحيح ايضا الفقه ماضي عن الصحيح الفقيه يقول الصحيح معنى الصحيح عندي عند الفقهاء معنى الصحيح معنى الصحيح نقول الصلاه صحيحه متى الصلاه صحيحه يعني لا يجب الاعاده ولا القضاء فنقول صحيحه اذا سقطت هل ستقول نقول الصلاه صحيحه الصيام صحيح الحج صحيح متى اذا سقط الاعاده والقضاء اذا حكمنا بسقوطهما فهذا معنى صحيح. الصلاه صحيحة واذا لم نحكم فهي فاطمة فالصحيح عنده ما لا يقصد الفقيه الصحه عنده هي سقوط الاعاده والقضاء والفساد عدم السقوط واضح معنى الصحه عند الفقيه سقوط الاعاده والقضاء اذا قمنا بسقوطهما نحكم بصحه الصلاه وبصحه العباده إذا قلنا بعدن الثقوط ومعادي او القضاء نحكم بالفساد. المتكلم ماذا يقول المتكلم يقول الصحة عندي الصحة عندي الموافقة للأمر الشرعي الموافقة للأمر الشرعي لا المتكلم متكلمون يعني أهل الكلام عند الفقه المتكلمون يقولوا لا يقولون الصحه عندنا في علم الكلام مطابقه الماتي به للمامور به الشرع الشارع كيف امر فاذا جئت في الخارج للمامور به كما امر الشارع فهذا صحيح امننا فالصحه عند المتكلم مطابقه الامر الشرعي الأمر الشان، إن الامر بين شان أو الامر الشائع، واضح يصير، المصنف يقول، وصاحب هم يقول، مشهور الأصولين يقول بهذا القول يقولون المعنى الثالث أصححت عند الأصولي، شو معنى أصححته هي هي تمام تمام الأجزاء والشرائح. فالصحة عندنا الصحة هي كمال الأجزاء والشرائد مثلا الثلاث فيها عشرة أجزاء أفتح عندنا ما معناها إذا المكلف جاء بالصلاة بالأجزاء العشرة فهي ثاملت الأجزاء ولا هيبم شروط مثلا الودو وغيرها الآخرية ولا هي شروط إذا المكلف جاء بالثلاث بأجزاء العشرة ولي شروطها نقول هذه الصلاه صحيحه واذا نقصت نقول فاسده فصحه عند الأصولي هي تمام الاجزاء والشرائط وهذا هو التعريف اللغوي للصحه ايضا فالاصوليين يقولون مشهور يقولون تعريف صحه الاصول نفس التعريف في اللغة لا تغير بينهما بل هذا ذاك وذاك هذا اتبع المطلب إلى هنا اتضح المطلب فإذا ما معنى الصحة تمام ألفت جيدا طب دخل عبارات قال الصحيح والأعم من ملحقات المساله السابقه يا مساله الحقيقه الشرعيه مساله الصحيح والاعم فقد وقع النزاع في ان الفاظ العبادات او المعاملات اهي اثامن موضوعه للمعاني الصحيحه او عفوا اهي اثامن موضوعه للمعاني الصحيحه او لا للاعن من, من الصحيح والفاسد او للاعن من الهاء يعني من الصحيح ومن الفاسد ما رأي ايها المثلث يقول قبل لديان المختار لابد من تقديم مقدمات يعني من المثلث طبعا مختار يعني بليه أس... اسماء يعني أس... أس... اسماء حيث أسم يجمع على اسامي وعلى اسماء المخدمة الأولى أن هذا النزاع هنا في الصحيح والأعام لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية خلافا لمن لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ سواء ألفاظ معامل أو عباد مستعمله في لسان متشرعه خلاف طبعا بنحول مستعمل في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيني عندهم كثرة الاستعمال على الأقل ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع استعمال النبي صحيح ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع المقدس خذ استطوى كان استعمال الشارع من في معانيها استعمال حقيقي بالواضع او استعمال مجالي مشهور على الأقل. سواء كان استعماله او الشارع على نحو الحقيقة او المجال فاذا عرفنا مثلا ان هذه الالفاظ في عرف المتشرعه كانت حقيقتان في خصوص الصحيح هذا يستكشف منه ان المستعمل فيه في لسان الشارع ان هؤلاء يتبعونه بعض مادام هم يستخدمونها في الحقيقي فهذا يستخشف منه أن الذي كان يستخدمها أيضا في الحقيقي في الصحيح يعني كانت حقيقية يستخشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضا مهما كان استعماله عنده حقيقة حقيقة كان النجال كما أنه لو علم لو علم أنها كانت حقيقة عن الألفاظ في الأعان من الصحيح والفاسد في أرسهم كان ذلك إمارة على كون المستعمل فيه في لسانه يعني الشارع هو الأعم أيضا وإن كان استعماله أكو المجال من باب المتابعة هؤلاء فادعون يستعملها في الصحيح نفهم أن الشارع كان استعملها في الصحيح أن المراد من الصحيح ما هي من الصحة ما هي الصحيحان من العبادة او المعامله هي التي تمت اجزاؤها وكملت شروطها والصحيح اذا نعناه كان والشرائط فالنزاع يرجع هنا الى موضوع له خصوص الصحيح ان شو صحيح خرام شالت بالصحيح خل ما كان كام خصوص كان من الاجزاء والشرائط من العبادة او المعاملة أو الأعمل منه من, من الناقه واضح المطلب واضح المطلب فصل الله على محمد وعليه الطاهرين <تصفيق>